ولو شاء مالك خنقهم وتمت كلمه ربك لا ام لا نجا من من ينتي si ajmarim الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرُجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَ من <تصفيق> الرحيم <تصفيق> <تصفيق> أحد عشر كوكب